اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان فرائيت الذي كفر بآياتنا وقال لن نوتى مما لو ولن جاء اطلعا الغيب ان اتحد عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة ونرثه ما يقول ويكتنا فردا و. تخذون من دون الله آله، ويتخذون من دون الله آلهة اللي يكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذًى فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ إِلَّا نُكْرًا إِنَّمَا نُعَذِّبُهُمْ عَذَابَ يَوْمِ نَحْشُرُ الْمُ توقينا إلى الرحمة وصدّا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردًا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردًا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 117. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 118. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم رحمان ودائم فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما ندى وكم أهلكنا قبلهم من أن تحص منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا